م ش ك ل ة بعض الناس أ ن يكون ب ي ي على طول مستانس و يضحك و فرحان و سعيد م ا ي ب ي أي م ش ك ل ة و ل ا ي ب ي أي شيء يضيق خلقه و م اي د ر ي هذا ا ل م س ك ي ن أنه هذه ا ل د ن ي أي ا ه ا ولا الإنسان ف يكون ب تعب د يعني في م ثم ش ق ة أ ما في ح اي ل س الإنسان ت م يوم ر على كل في هو ش أ ن سبحانه وتعالى يخفض و يرفع يعز ويذل يمرض ويشفي يغني ويفقر يسعد ويحزن وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس إ ذ ا كنت اليوم مستانس باشر زعلان اليوم زعلان باشر تستانس و أ ن ه هو أ ض ح ك و أ ب ك ى سبحانه وتعالى لو كانت الدنيا كلها س ع ا د ة شو الفرق بينه بين ه ا ل ج ن ة الدنيا سجن المؤمن و ج ن ة الكافر مهما حزنت فان ا ل م آ ل باذن الله الى الجنه هي دار السلام